مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها لنهار أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكفرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن لحزاب من ينكر بعضه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 وَأَمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نُنَاقِصُهَا مِنْ طَرَفِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَقَضَىٰ مَا عَلَيْهِمْ مِن قَبْلُ وَلِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تكسب كل نفس وسيعلم الكافر لمن عقب الدير ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب